119. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات أَمََّّذينََ فِي قُلُ بِهِمْ زَيْغُون فَيَتَّبِعونَ مَا تَشَابَهَ مِْهُ بَثِغَ أَْفِتْنَةِ وَبَتَِ أَتَأِْيلِه وَماَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إِلنَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مُنْزَلٍ مِنْ عند رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ 119. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد